ويعود المجاهد أرض البطولات ليكون ذخرا للإسلام وذخرا للجهاد. يقول لن أضع سيفي في غمده حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فعليك بالسلام يا أرض أصغاني. عليك من سلام يا أرض افغاني ففيك طاب المقام طاب جهادي وطاب ربطي عليك من سلام وطابي باطي أهوى عيون العسل أهوى سواقيها أهوى ثلوج الجبل والكوكب الهادي والكوكب الهادي عليكم النساء أهو حنين الدشكار والبي أميد وأصدار أهو رنين القرنوخ والرمش العادي والرمش العادي علي السلام وطاب جياد وطاب رباط وطاب استشهادي